الاكترا الاكترا براميدل طبعا هو بيحبوه قوي في البروبلم سولفينج يعني البروبلم سولفينج بيبقى يعني مشهور جدا خلي بالك يا دكتور هو سموه اكترا براميدل ليه اولاد لانه هي موتر فايبرز ما بتعديش في البراميدل تريك فسموها ايه سموها ايه اكسترا براميدل طبعا هسأل سؤال كده ثقافي هل حد يعرف ليه البراميدل سميت بذاك الاسم شكلها مسلس قاعدة المثلث فوق اللي تحت تحت كدر بطنة ازاي بقى تاحت ياهبال يا عبيت ازاي كان هي جاية من فوق كده مش هي جاية من اريا فور متفرقة ثم تتجمع تتجمع تتجمع يا عبيت انت يبقى عشان كده اسمه پيراميد اسمه پيراميدا اللي فكل ما هو اما هو هي جلوات الولادة المنايل الده فكل ما هو طب حد بس يفتح بس يقول للجال على بره بقى عشان هقيله يجيب بتاعة كفار دي هو ما عرفش فيه ايه بقى ما انتوا قبل, قبل ما, ما احنا نبتدي اه كان في حد قبلكم كوبان سنوية العامة بقى والحاجات غريبة كده هو السنوية العامة ما عادتش يعني طيب كل ما هو موتور فيبر ما بتعديش في البيراميد يبقى اسمها اكسترا بيراميدال طب ايه الفرق بين البيراميدال تريك والاكسترا بيراميدال الاوريجين خد بقى يا دكتور الاوريجين بتاع البيراميدال تريك اوريجين واحد هو اريا 4 انما الاكسترا بيراميدال لها كذا كذا سنتر كذا أورج من فوق. فإقرأ معايا بقى كلام كده غريب قوي يقول لك cortical level اللي هي cortical suppressor area ثم يقول لك ايه tilling phallic level tilling phallic مقصوب بيها البيزل جانجل داين phallic level هو dying phallic level dying phallic level هو السلامس والهايبوسالامس ثم mesin kephallic اللي هو مين الميد برول والجيب بتاع التكييف اللي يجي يشوف تكييفات ااا اللي هو الميد برين أو هو كان او البرين ستيم يعني خلي بالكم ان كلمه داين كفالوم صالمه صغيطه صالمه ميزينج كفالوم برين ستيم دي معاني اخرى يعني تيلين كفالوم يعني بيذ الجانجيا فالمهم عدة سنترز متفرقة هتعمل دائرة كهربائية. بص الدائرة. اقرأ الدائرة من الاول كورتيكل سنتر. لقى الدائرة اللي مرسومة تحت. ود الى الكوديت نيوكلس. ثم الى الجلوبات بيليدس. ثم الى السلام. ثم الى الكورتيكل. الكورتيكل سنتر. فتقرأها. كورتيكو. مش كده؟ كوديتو بيليدو سلامو كورتيكل تريكس. يعني دي عبارة عن دائرة. كهربية عشان تقلل الـ الـ <التصفيق> اللي خارج من Area 4. زي الأجهزة الكهربية تعرف أي جهاز كهرباء بيبقى فيه حاجة اسمها إيه في جهاز الكهرباء السلك الأرضي حاجة اسمها الأرضي اللي بيفرز الشحنات الزيادة من أي أجهزة بما فيها العربية يا بقى إزاي؟ واكتر و... جهاز بيبقى فيه الملحوظة دي الواحد شافه يعني بيعمل مشكلة واضحة جدا في البيت الغسالة الكهرباء دي الغسالة الوتوماتيك الكهرباء لو هي مش متوصلة بسلك الارضي مش متوصل ومظبوطه بيفض الشحنات الزيادة تجد ان الغسالة تتحرج بشكل كده او ما يشغل المطورك لا اعمالك تتنطط كده فيه الكهرباء يقولك استنى استنى بس السلك الارضي مش راته يحط البتاع لقيها بقت سموس وبقت محترم فالبني آدم عنده ايريا 4 عماله تطلع كهربا باستمرار طب احنا عايزين نقلل من هذا الديسشارج عشان الانسان ما يفضلش قاعد بيعمل كده يتحرك على الفاضي فيقول سبحان الله الاكسرا براميدال سيستم هو اللي يمنع الكهربا الزيادة اللي خارجة من اريا فور اخي بالك انت ازاي يبقى ايه بقى بترجيولات المسل تون بترجيولات وبتفلتر ايضا الموف بتخلي كده الحركة بتاعتك يعني انا لما أجي احرك ايدي اجيب حاجة كده انا عايز ايدي تبقى ايه سموس كده ما تبقاش فيها رعشة او حركة فبتفلتر الموفمنت بترجيوليت المسل تون كمان الاكترا فرامدالفيني اذا ان هو بيحرك عضلات مهمة جدا اللي هي عليها علاقة موفمنت ونخص عضلات الوجه يعني عضلات الوش دي سبحان الله الوش يعني بقى ليه كذا شكل صحكي او لا اقه ده الاعلان ده, ده, ده فرحان ده مش عارف ايه مين اللي بيتحكم في ده الاكسترا براميدال سلسل خلي بالك يعني, يعني يقدر الإنسان يعرف زميله من عينيه بص مش من بقى الفيه تبص في عينيه يقولك هو بص عامل نفسه زعلان بس عينيه فيها فرح جوا أنا شايفه وداء ان انا عارفه نمبر وان نمبر تو هذا هو الاكسترا براميدال أما ليه دي نقطة مهمة جدا نيجي بقى بعد كده هوت يبقى الاكترا براميجال ليجانز تؤدي الى ديستيربنس في المسلتون سواء بالزيادة او بالمقصان بإنفولانتري موفمينت وتلاقي إموشنال موفمينت زي الفيس مش واضح كل ده كلام ولا له لازمة هنخوش على الفاركنسونيزم بقى انت تذكر كويس قوي فاركنسونيزم لنديب كمان بروبلن سولفنج للصبح مش عارف ليه؟ فالباركنسونيزم هو مرض حقيقة يعني اشتهر بترموز وبريجيديتي وبمشاكل كثيرة جدا. تعالوا بينا نشوف الكوسيز أشهر حاجة طبعا دي إديوباسيك معلش حرف الا خليه آي بس إديوباسيك اللي هو بيسموه باراليسيز أجدانس اللي هو اسمه شلل الرعاش خلي بالك ان كلمة شلل الرعاش باللغة العربية اسمه شلل الرعاش صح ان كلمة كلمه ترالز تشير الى انه هذا الباركنسونيزم في هذا البيشنت ايديو باسيف اقول لك لا ده طلع ترالز اجيتان يعني برايمري ايديو باسيف خلي بالك لكن هناك اسباب اخرى للباركنسونيزم ده مثلا يريد فاميلي ويلسون ويلسون ده بقى هنا مساله على طول يحب يجيب الويلسون وروح خابطها باركنسونيز يبقى هو كده ايه عمل لك مساله ليفر ومسألة نيورولوجي جميلة يبقى ليه لا برضه في سبب ثاني بوست انكيفاليتك واحد يجيله انكيفالايتس يحصل بعدها باركنسونيز دي سبب بقى مهم جدا الدراجز الدراجز يا دكتور ايه الدواء اللي بيبوز الدنيا ويعمل باركنسونيزم الاول بص على البصوريج تحت هتلاقي فيه حاجة اسمها سبستنش نجرة عبارة عن بتاعها كده نيوكلياس لونها غامق عشان كده اسمها نجرة يعني بلاك وهي نيوكلياس لونها اسود موجودة في الميت برين ولونها اسود غامق عشان فيها بيجمنت غريبة ولقوا النيورو ترانسومتر بتاعها دوبامين فلقوا الجماعة اللي هم باركنسونيان دول وخصوصا الشلل الرعاش الاصلي اللي هو البرالس اجتان لقوا فيه البيجمنت ديت مش موجودة والنيوكلف تقريبا بيضة خالص فعرفوا ان ما سبب البركنسونيزم هو نقص الدوبامين في السبستنشا نجرة خلي بالك نقص الدوبامين في السبستنشا نجرة طب ايه الأدوية اللي انتوا تسمع عنها ياولاد أنتي دوبامينارجيك اللي هي أدوية الاسكيزوفرينيا والمانيا يعني الناس المانيك والاسكيزوفرينيك هم اللي بياخدوا أنتي سايكوتك زي مين زمان كان الكولوروكرومازين طبعا بأدوة بايف في النهاردة الهالو بريدول الوصفينيز ده بيأخدوه كتير جدا المانيكولي سكيزوفرينيك فتلاقي الواد ايه بقى باركنسونيان الدوبامين كل ما هو انتيدوبامينارشي وتجده في ناس كده يا دكتور تبص تلاقي ابنه حصله زي كده سكيزوفرينيا فجأة فجأة امراض نفسيه دي بتيجي الوقت فجأة يا جدعة فقص لوات زال فل مرة واحدة جاله اسكيزوفرين اه الموضوع بقى هنا يقولك مش عارف مصيبة في ايه ولا مصيبة في العقل زي ما يقوله فالمهم تلاقي الوادي عيني بقى لما يبتدي ياخد العلاج تلاقي ابوه سحبه بقى وقت على الدكتور شوف انت المنظر فتليه طالع للدكتور فتلاقي الوادي ايه داخل فقص عامزة البركنسونيزمة دي ماشي في البركنسونيزمة كده هو باركنسونيان من الدرجز اللي بياخده يا بنا اه ده ده بياخد طبعا انتي دوبامينيرجيك الواد ده لمنج للسكيزوفرينيا طيب تعالوا نشوف كين كاتشر تريمورز ريجيديتي مش عارف ايه نمسك تريمورز التريمورز ستاتيك يعني ايه ستاتيك يا دكتور يعني يعني ايه يعني وانا ايدي ثابته كده وانا قاعد كده هو تلاقي التريمورز شغاله بس تريمورز ايه ده يا دكتور ديستل مور زان بروكسيمال خلي بالك ومعن بص ريزميك يعني ايه ريزميك كل حركة شبه اللي قبلها يعني على وطيرة واحدة والتريمورز ايه بص التريمورز ايه كورس يعني ايه يعني هاي أمبليتيود لو فريكوانسي فتحس بيها تبقى شايفها من بعيد واشهر منظر اللي هو منظر البيل رولينج اللي هو كأنه عم إيه في سبحة في ايديه فتلاقي الراجل قاعد وتلاقي عمال يعمل كده من بيوتوب بص راجل دوت واضح ان هو باركينسوني طبعا التريمورس على فكرة الاكسترا براميدل عشان هو بيعبر أو, او هو سيستم معبر فيتأثر بالحالة النفسية يعني انت تلاقي الراجل اللي هو عنده باركينسوني ليه راجل عجوز كده فتلاقي عمال يعمل كده هو انت بقى نرفزه بقى إيه بقى خلاص اتنركز كده خلي بالي هذه الحركة اللي هي تختفي تماما بالنوم لو نام خلاص الحركة سيكلين الاكستراب تراميجال ينام على النوم ويزعل ويفرح برضه زي كل شيء نيجي بعد كده نشوف ريجيديتي هنا بقى ريجيديتي يا دكتور هتلاقيها عاملة زي يا دكتور ريجيديتي إما تيجي تفتح دراعه يا اما تشعر بريزيستانس اول ثرو اللي هي اسمها الليت بايب كده اهو او انك انت تشف ان دراعه كوبويل يعني عامل زي التيرس يعني جه كوبويل هي ليت بايب ريجيديتي بس هي ريجيديتي انترابتد بترمرز انترابتد بترمرز يعني بتدوس ليه تيجي يفتح دراعه تلاقيه تك تك, تك, تك, تك, تك, تك بتدوس له دراعه بيفتح كده اهو زي ما يكون تيرس بيفتح لانه هو ريجيديتي عادية بس في ترمرز فيشعرك كأنه ترسي بتفتح بجسم كوجويل او يبقى اما lead pipe resistance all through او كوجويل resistance interrupted بتريمورس في ايكسنس او كوجويل هذه الريجيدي مور في الفلكسور فتلاقي العين دي بعمل ازاي اولاد في انفلكشن تلاقي ايديه فلكسر كبقى كده اوه جسمه فلكسر كله فليكس كده اهو وكلي ماشي عامل كده ودي بص يا دكتور بص الدكتور بقى اللي هو ينغر يخش عليه على سرير الكشف انت شايف الان عمل شايف المريض نايم ازاي كله فليكسد يا جماعة ده باركنسونيه الراجل سنه كبر وبقى شي مبقاش عارف يمشي يا دكتور مش عارف ماله كده واجي اشده كده بالسرير ها عشان ان انا انزله ويمشي تحس له بخشت كده تخش عليه من اول ما تخشت لقاعد ايه ايه كل المفاصل تروا انت نقره من اول من اول بصة طبعا في ناس ولا والله ما يبص ايه لكن ده يقول له ده كده ياخد الدواء الفلاني تلال راجل ايه ده بص ايده بقيت لينة بقى بيمشي كويس ده انا كنت فاكره عشان كبر في السن اه كبر في السن بس عنده مرض دلوقتي اللي هو خلي بالك من حاجات بسيطة دي وبكرة تفتكر الكلام لا احنا دايما بنشعر خلي بالكوا ياولاد الريجيديتي والاسبستيتي هي تعتبر سمتم المريض بيشكو من حاجة تانية هيقولك انا حاس ان انا ايه ايدي ورجلي مخشبين لكن احساسي هل هي كلاس 9 زي اللي احنا شفناه في البراميدل هل هي ليب بايب هل هي كوبويل دي تعتبر ساين الدكتور هو اللي بيشوفها لما يجي يعمل المريض الايه الاكزيماشن لكن المريض مش هيقول لك عندي كوبويل مش هيقول كده يقول لك عندي هايبرتونيا وعشان كده احنا هنعمل جدول الفرق بين الاستفستيتي والريجيديتي واضح حالا دلوقتي طيب فيه بقى اللي هي زي ما قلنا بتخلي المريض خلي بالك بقى دكتور تلاقيه كده في وقع تحس ما مخشب وبالتالي تجد المريض عنده كمان نقطة مهمة جدا تلاقيه يا دكتور عارف ان هو رجله من كتره مهم خشبة تحس عارف انت لما تركب في كل رجل كده كيس رامل وزنه كيلو تحس رجلك تقلد فتلاقي نفسها قصب عنك ماشي خطوات وعمل تعمل شافلينج عمل تزحف في الارض كل ده بسبب الايه بسبب الهايبرتونيا برضو في كلمة مهمة جدا ان دكتورة لامك موجودة بعد كده بص براديكاينيزيا كل ده برضو بسبب الهايبرتونيا براديكاينيزيا اللي هو ايه براديكاينيزيا اللي هو بطء الحرك او صعوبة الحرك والذلك دايما يقولك ايه يقولك هذا المريض يعاني من بطء الحرك او صعوبة الحركة وليس شلل الحركة يعني مرض باركنسونيز ما فيهوش ويكنس خالص لو هو بيور باركنسونيزم نو ويكنس على الاطلاق هو بس المريض يشعرك ان هو ويك لانه هو العضلات تستك في الموفمنت في ديفيكالتي في الموفمنت في ديفيكالتي في كمان حته بصوا يا اولاد عارف الانيشيشن او موفمنت لو تشوف واحد عنده باركنسونيز بوست ايه انت لو تاخد بالك بس في الشارع كلهم يا في الشارع بس انت راكب على باص في الشوارع تلاقي كل حاجة قدامك تلاقي واحد راجل عجوز كده اهو تلاقيه بص ايه ماشي ازاي في نفس قام مره واحده كده يروح واقف كده تلاقيه بص ايه, ايه؟ تلاقيه بص هو فيه تريمورز عنده تعين بص مش ويجي يجي يطلع بقى بص الطلعه صعبة يروح طالع ثاني كده بص تيبيكال انت بتبقى عايز تشيله على صراحه دين خط على خط على السريع مش هتفيبك <تصفيق> حلاف جميلة نيجي برضو loss of emotional movement اللي هو الحركة المصاحبة للمشاعر على فجأة في حركة هي هي تعتبر مش emotional حاجة اسمها الاسوشيتف موفمين يعني معلش وبعين تحس ان انت ملاكش فيها دور ده لو انت ماشي كده بس نيشن مش حاطط في مخك حاجة هتلاقي نفسك حركة ايديك مالها سوينجينج انت بتبقى ماشي فتلاقي ايدك ايه مالتعبين. واحدة تعمل ايه واحده ما بتحركها مش عرفته ما بيتحركها لك لو انت بولان ترعيت واقف بس بسرك لو انا ما بعملش سوينج هو ده سوينجينج ايه ايه مستو ده لا ليك بالك خالص انت كده مفيش سوينج مش هتعرف عشان كده الناس النساجين يكلبش ايديه قلت بس كلبش ايدي بس ده عسكري ماشي جنبه كده ده بس ايه ماسكه كده لو هم كلبش ايديه بعض كده وجي حرامي جري سيبه بس يجري شوية سيبه لسه 11 حاجة ساعة رب اروح اجيبه دلوقت لانه هو هيوقع هيوقع مش هيوقع خالص زي برضو, برضو بيبقى يعني بيدينا منظر جتهالي ايه رك لو انا ماشي كده الوضع ماشي سبحان الله الموشنال موفمنت ايضا بتبان في الفيس ماسك فيس مونوتونوس سبيتش مونوتونوس سبيتش اللي هو ايه دكتور تلاقي ال المريض كلامه على وتيره واحدة خلي بال يعني كلامه ما فيش فيه تمو حتى كلمة تبص انت عاد حتى اللي يعني عارف انت ايه نعم؟ طبعا. آآ آآ كلامه على وطيرة واحدة واحنا على فكرة احنا احنا كلنا بنبقى باركنسونيان امتى تقريبا يعني وانت لسه ايه من نوم انت لسه ايه من بتبقى كلك باركنسونيان بس تبقى ايه بقى نايم مثلا ايه كنت صهران قوي وبعدين بقى نايم فجير واحد صحاق بقى ساعة ستة الصبح وانت اساسا ما نمتش فقايم بقى بشاف قدامك بتبقى انت عمل ازاي يعني انت بتقوم السريلي ازاي بتبقى اعمل السريلي بقى بطيق بتبقى بقى ايه ولهذا مثلا ايه اباني نام اصحى من السرير مش معقول هو حامل مش معقول ده برضه تبقى هتبقى حاجة غريبة الحاجة الثانيه كمان صوتك اخبره ايه صوتك عامل ايه وتتكلم في التليفون الصبح لو لو التليفون ضرب 6 الصبح الو امم ايه طيب اه طيب حاضر حاضر بص خلاص منوت وناس لكن مش معقولت انا تاه في النوم واول مجرس تليفونر في سيطة الصبت قالوه ايوه مين مش معقول مش معقول ما هي دي بيتسموها ايه دوتر انت عارف كلمة يودك حتى هنا ايه فيه كلمة ايشان مكتوبة فيه loss of animation يعني ايه animation ايوه تتكري animation اللي هي بتاعة الكمبيوتر اللي هي الالعاب دي اللي لا الانيميشن هو هو عارف ايه صوته حركته ماشيته كل شيء فيه انرجي بس نوع في فيه energy لكتابه بصده ايه <تصفيق> بص ما فيه كده تعمل كده ليه هي دي معنى كلمة loss of animation مش مساءات الانيميشن بتاعت اللابتوب والحاجات دي لا طيب نيجي بقى نشوف بعض الحاجات الاخرى في حاجة اسمها دي حاجة غريبة شوية مش عارفين الليجي تلاقي يا دكتور العيان مرة واحدة قالية تروح شابة الفوق كده. تلاقي عينه تروح لنا كده اهو كده يعني هو قاعد كده اهو تلاقي عينه باثنين تروح باصص لفوق ايه ده انا عيني عامله كده ليه انا مش عارف انزل عيني قلت دائما ده يجيبوا في ال... كانوا زمان بقى في السبوتينج والحاجات اللي كانوا يجيبوا فانا عاد اجيب الحاجات دي والله ده صلاح فقد الانترست الحقيقي فكان في صورة واحد راجل لذيذه كده موجودة تلاقي راجل كبير في السن شعره ابيض خالص ودقه بيضه وطبعا ده اولد ميل فكان يعمل كده ده مين تا بركنسونز او كيلو غير محدش يعرف سببها ايه تنزل تحت شوية هتلاقي فيه ساعات بيبقى عندهم اوتونوماك ديستربنس فيزيولوجي ولاد وداي المريض عنده قصره هيبوتنشين من الحاجات المؤكدة يا اولاد عنده بقى كمان اللي, اللي انت عارف كلمه بروبانشن ورتروبانشن سؤال دلوقتي انا انا واقف كده كويس كده او انت واقف الايه انت واقف مع اصحابك ففي واد من دمايلك زي ما تقول بيزقك من ورا بي عليك من ورا بقى فبيزقك كده يعني في حذار يعني خفت هتتزق لقدام طبعا هتكفيش على وشي يبقى انا ازاي ما تكفيش على وش انا اتزقت اروح انا عامل حركة مضاده سريعة خلي بالك بص سريعا هنا مفيش سرعة هنا عنده برادي كاينيزيا يبقى هو ما هو ما عندوش ويكنس بس عنده بطء الحركة فبالتالي لو العيان اتزق من ظهره هيك على وشه ولو اتزق كده هو هيروح راجع مرمي على ظهره ما يقدرش يقاوم الدفع من الخلف او الدفع من الأمام اللي هو propulsion أو retro propulsion why he cannot عشان ال برادي رد الفعل عنده مش سريع برضو في كلمة مهمة جدا جدا اللي هيجي label reflex ايه اخويا الجلابيلر دهو نقعد نجيب الهامر كده يا عيال ونقعد نخبط له هنا كده عند الايه عند ما بين الاي وكده في الحته تقعد تضرب كده ده اسمه جلابيلر اي واحد بس لازم تيجي تضربه من وراء كده هنوريه الحتة بتاع اوكي اضرب اول ضربه يروح عامل بلينكينج تاني ضربة بلينكين تالت ضربة بلينكين ده نورمال على الرابعه بقى خلاص يحصل ادابتيشن هنا نو no ادابتيشن جلابيلر ريفلكس تفضل تضرب عليه يفضل يباري بيجي يعني للصبح ده أفرن سبعة أفرن سبعة في كمان حاجة مهمة جدا مايكروغرافيا اللي هي خط صغير كلمات صغيرة ومتلاصقة صغيرة ومتلاصقة كده كلام غريب شوية واللي ازاي اقول لك ايه يا خالد ابص الخط صغير والكلام لازم في بعضه ده ده ما يكون فاضي سنين ودي جت برضه مره بروبلم يكتب على دي بروبلم سولفينج سابقه ها لا هو بي بيقولوا ايه يا اولاد اصل الناس اللي انت ما تيجي تكتب الكتابه عايزه نوع من الايه ان انا بص يعني مش لازم اتفصر قوي توقع تكتب كده بص تكتب كلمة وتنقل وتكتب وتنقل وبص تحرك ايديك كده هو يعمل ازاي رح حاطة ايده على الورقة كده هو يقضي اكتب وفين وفين لما ابتدي ينقل ايديه فبص تلاقي خطه تحول الى مايكرو جرافيا حروف كلمات صغيرة متلاثمة جابوها مرة في الامتحان سكبين ايه سيدي اكتب مريض سنه خمسة وستين سنة بقاله فترة او يشكو من عدم القدرة على التوقيع مش عارف يوقع يعني اللي هو مش عادر يمضي تكبين بقى واحد راجل سنه كذا وكذا وكذا وراح للدكتور بيقول انه الامضة بتاعته ما بقاش بيتحكم وحصل مشاكل بسبب هذا الموضوع خلي بقى دي نقطة مهمة جدا فطبعا حط بقى هو شواءت ايه داتة خفيفة جدا في البروبلم بس اكد كلمة وعايزك لو سمحت كده فوق عند الكين الكينشة فيكشة فوق اوعى تنسى اكد كده no weakness مفيش يا دي انت تسنسوري خالص العيان زى الكل ما عندوش ضعف فرح كاته وكان المريض ما عندوش ويتنس وكان المريض ما عندوش حاجة سنسوري فطبعا الحقيقة هي كانت البروبلم ما كانتش واضحة بأمانة إلا ناس بقى أكبر هم اللي يعرفون انا دايما اعمالها البتاع دايما كانت اسماته القصة دي ان احنا يوميها كنا المسألة دي جت مثلا قبل سنة كده ايه يعني هتتخض يمكن تسعة وتمانين تسعين حاجة زي كده هو فده كانوا زمان بيخلوا الجماعة اللي هم لسه بقى مخلص نايب او مخلص او معيد او حاجة زي كده هو يخلوه يقف في رائب كان الطابور الزنب بتاعك هلا روح لانت حنجري رائب ايه تروح توقف تقف تقف تقف لقعت رائب كده فهمش زي طبعا دلوقتي بطلوا بقى ويخلوا لإيه الموظفين بقى هم اللي يراقبوا صح ده انتوا مش واخدين بالكم زمان ما كانش كده على فكره كانوا ايه الاصطاف موجودين والناس صغارين فطبعا ده غلط المهم الاستاذ اللي حط المسألة فعلا كان بقى لسه بقى الموضوع جديد فهو بص راح جايبنا كده كلنا تعالوا لفوا كده بصوا على عيال شوفوهم كبار ايه في الواد عاد يطمن العلم حل بأمانة ليه بامانه كله لفي بص مفيش كله عا كاتب حاجه شاطه مش فاهمين حاجة يبقى فيه خلل في مين لا في في البروبلم لما تلاقي العمليه الجنرالايز وكده يبقى البروبلم دي فيها حاجه مش مظبوط فرح هو الراجل كان راجل كويس وقال يا جماعه ايه واي مط وراح جاب استاذ وقال له يعني وضح البروبلم للناس كلها وضح ليه شوية بس عشان يقدروا هم يعني افتح لهم سكة فراجل كان هو كان لذيذ قال لك يا جمعة واحد راجل عجوز مش عارف يمضي فهمت ازاي؟ في ناس بقى بص ايه يعني طبعا ده الحمار بيبدأ طول عمره الحمر بيسيبه يموت بقى ويغفر فقى خلاص بقى وكان اول سؤال بيقول ايه بصوا لك ايه ماذا تتوقع لو فحصت التون في هذا المريض هايبرتونيا اللي اسمها ريجي دي تي كوجويل او ليت طب ما هي طرق العلاج المختلفة لهذا المريض هنقول العلاج وهكذا يعني بس ايه انت بس عرفتني انت عاوزي بس هو الحقيقة مسالك الباية تمام ادي الايه الحاجات الهمة كلمة كريزي مش عارف ايه ده كلام يقولك عندهم السبيشة السيكريشان كتيرة مش عارفين ليه ما رأيش تعال بقى نشوف ايه الفرق بين الريجيديتي والاسباستيستي بص يا دكتور الريجيديتي خلي بالك الريجيديتي اكترا براميدل الاسباستيستي براميدل يا اولاد يا اولاد الريجيديتي في الاكس لليب الاكسرا براميدال للليب بايب لكوبوين الاستاستي كلاس 9 الريجيديتي كلها في الفليكسور عشان جات له المريض كله فليكس يمشي انفلكشن كده إنما قولوا لي بقى الاستاستي في الاوبر لين في الاوبر لين مين اللي مين اللي مور وي استنسور يبقى المور استاتيك فليكس والعكس في اللور لينب الاكستنسور هي المور سباستيس يعني فوش حاجة بس ساعة تقولك ايه انواع الهايبرتونية تقوله ابيه فيه سباستيستي وريجيدي سباستيستي تتقال على البراميدال ريجيدي على الاكسرا براميدال وكلهما هايبرتونيا خلي بالك في بقى ميم تايبس كده الحقيقة اللي هم انواع رئيسية من باركنسونيزم النوع الوسطاني اللي هو اسمه باراليزيس <تصفيق> <تصفيق> اشيتانس اللي هو ايه الباراليزيس اشيتانس اللي هو شلل الرعاش وهو يتسم انه ايديوباسيك وعلى فكره شلل الرعاش دول ابن علمك يعني بيجي في سن مش كبير ده ممكن يجي في الميدل ايج من 40 سنة ل 60 سنة يعني خد ممكن يجي في السن ده لو واحد عنده 50 سنة بدأ يبقى باركنسونيا <تصفيق> عشان انت بحارف وطبعا طب ما هو جيلك الجدع اللي هو الملاكمة عمك محمد علي ليه اه ما جاله جاله هو سنه ممكن حاجة واربعين اتاكدو بقالك وان لا هو فعلا باركنسونيا ادفنت لي يعني بس هو مش من الملاكمة ما هو يقوله ان هو كده هذا جاهل هو جاله البراليس ايش اجي تانس ايش ايش ايش ربنا يقولك عشان هو ملاكم لا هو الملاكم هيجيله هي مكتوبة عندك في المذاكرة لا بس يا دكتور معلش ما, ما هي بص كام ملاكم انت شفته جاله باركنسون خليها بس كده ايه يعني بص ايه افر العلم انت بعد فترة هتدي بليك جمال ايه ولا دي الكلب يقوله الجماعة اللي هم الـ الـ الملاكمين بقولك عشان محمد علي كليه طب كليه بالذات ما كانش بالضرب ده كان ب... ضرب طوب الارض يعني. عارفين كده ولا هو كان طويل جدا وكان دراعه طول كده هي دي وكله عنده هو كان هي هو خد بطت ثلاث وكان نفسه طويل ما يتعبش يفضل يركض زي النحله والتاني البغل ده داخل عليه عضلات يبتدي يتعب من كتر التاني عمال يلف قد يخش من ديره وروح مرقاه وهو كان ليه سيستم ما حد عرف يجيبه عشان كده لذلك بص ما بيتعبش ولذلك ضرب بغال ليه فهتيجي على كلي بقى تقول هو ده اللي هو عين برضو ايه بص يعني البنيه دي هتروح جاية في الصبستنشا نجرة في المتبلين يعني مش, مش ممكن اعب صراحة يعني اتنس ان الحط السبب ده عبيد اه يبقى ده البراز اجيتان البراز اجيتان التريمورز اكتر من ريجيدي تبص ياولاد تلاقي العيان ايده ملفتة من على بعد تلاعج بصوا بقى يا جماعه دي دي عملت تريش تيجي تمسك كده تلاقي الريجيديتي عنده بسيطة لكن هات بقى الاسثر سكولروتيك والاسثوس بيعمل او البوستنج فبالتالي السؤال بقى يا دكتور هو ليه الباراسجيتينز اعتبروه برايمري ليه اعتبروه برايمري لانه هو مرض مش معروف سببه وهو مش سكندري لاي بيزيز اخر والمرض بارتيكولاري ضارب سبستينشن فالمريض يبقى عنده ايه باركنسونيز بس لكن انا حصل لي انفلايت مش بقول ان هتيجي في بالسبستينشن اجرا طب وبنافوخ يبقى يبقى سليم ازاي عندي اثروسكلوروز اكيد بقى يعني بقى دماغ بوز فعشان كده يقول لك ايه في الاثروسكلوراتيك والبوست انكيفاليتيك لاثنين ممكن تلاقي فيه براميدال مانيفيستاشن طب سؤال يا كابتن قول لي يا حبيب الباركنسونيزم التريمورز فين بقى اكتر ديستال ولا بروكسيمال ها ما جاوبه طب انا عندي براميدال الويكنس اكتر ديستال تقوم التريمورز تبقى ايه مش واضح خلي بالك عشان كده هو دي نقطه مهمه وانت شايف الايجيديكي اكثر وضوح من التريمورز ليه تريمورز مش واضحة اصل هو عنده ديستال ويكنس اصل هو معاه بيراميدل اصل هو بوست انكفريتك او او او لكن كلي ده مثلا هو ما عندهش حاجة خالص خالص اللي انه بيطرعشه باركنسونيزم بس وانتهينا يبقى ده باراليسز اجتاز ربنا اراد يجي بقول بس كيف ما فيش الحياة اندستيجيشن معين ما فيش يعني مفيش حاجة تقول باركنسونيزم ايه بقى لو انت شكيت ان هو مين بقى ان هو ويلسون ويلز اه خلي بالك في برده ملحوظه عايز اقولها لكم كده عمر ما انساها برده عشان تعرفوا بعد اساتذه عظام لا يعوضوا هم الدكتور عدد صادق رحمه الله استاذ السايكاتري الجميل اللي انتم طبعا ممكن شفتوه اكيد في التلفزيون يعني يمكن ولا حاجه وطبعا الدكتور احمد عكاشه الاثنين دول وتتفرج عليهم بس عشان خطر كده تتفرج عليهم وهم بيمتحنوا العيال ما كان يخش امتحن البطن عادي يمتحنك في الليفر والكارديولوجي وكله تتفرج بقى على العلم الجميل اللي كان عنده امر لي مش هو بقى ساكاتري لا السايكاتري مين الناس القدام دول بيبقى معهم زملات في الميديسن وبتاع اعمل العلم بقى ما كان علم ها خلي بالك يعني الدكتور عادل صادق ده اللي هو طبيب النفس النفسيه اعظم واحد في مصر شرح نيورولوجي عشان تبقى فاهم. فيش حد يعرف فيك يا مصر يشرحه الا دكتور عادل صادق عشان تبقى عارف وكمل حظنا اللي احنا لحقناه هو بشرح النيورولوجي هو الوحيد اللي قدر يشرحه ويبسطه عشان تبقى عارف. معظم الكلام اللي احنا بنقوله ده هو كلامه هو رحمه الله ان انا تعلمته منه عشان تبقى عارف. وكان عامل جروب ربنا يكرمه وكانت فور فري كان في مسجد ابو بكر الصديق اللي هو في مصر الجديدة وكانت الناس بتتقاتل عشان تسمعه شرح النيورولوجي والسايد هو هو كان راجل ايه في ذاك الوقت مشهور جدا بيطلع في كليفزيونه وكل حاجة بس بقى كده قال انا كبرت يا عيال بقى مش حاضر اكمل الحكاية دي الله كريمه يعني فعلا كان كان كان حاجة خرافية وكان جماله كأجزامين ارباء في الناس كان العابك والنبي دخلنا عند الدكتور عادل والنبي عشان تحني بكارديولوجي هو طبعا بقى ايه الادب والاخلاق والطيبة والجدعانة والبساطة فاش نتكلم بقى مونت تريتمنت العلاج العلاج بص هؤلاء في عندنا في نفخنا تو نيرو ترانسيمتر دوبامين أستالكولين يا باك او لا البازل جانجلة بتاعتنا فيها دوبامين وقصال كولين الدوبامين بيهد الحركة بتاعتنا شوي يهد الحركة كده قصال كولين اكسايتاتوري يخليك تتحرك كتير يبقى علاج الاكسترابراميدل او البركنسونيس اما اني اهد حيل القصال كولين او لا اما اعمل انهانسمنت للدوبامين يبقى لا اما قدي <سيم باسوليتك> اللي هو انتي كعلاج للباركنسونيز او العب على الوينجي التاني ان انا ازود الدوبامين بالدوبامين اجونيزي الكلام بقى زمان ده بتاع الاوتونوميك فارما لمؤرزان نمسك اول جزء في العلاج انتي كولينيرجيك الانتي كولينيرجيك اولاد بقى اه اجفظ واحد بس كفاية كوجينتي مش ليه بتاع الطرف كله هو في كوجينتين باركينول تريمريل حسيت اني اسمي ليها معنى مش كده كل دول ايه كابتن انتي كل نرجك بس هما فيهم ميزه بص يا دكتور فرضنا واحد فيكم مثلا جدو جه حسيت ان جد ايه ده مالك الجد قاعد عامل بص قاعد مقرفص كده في السرير فتيجي تمسكه تفتح مفاصله ايه ده عندك ريجيديتي ده جسمه قافش ايوه يا ابني ده مش عارف يمشي ده وقع امبارح في الطرقه وربنا ستره شوف ده بركنسونيج بيعض اديله بس حاجة من دي هتلاقي التريمورز تروح والريجيديتي تروح تلاقي راجل جسمه لان لكن لو هو عنده بقى ديكاينيزيا جامدة مش قادر بقى حركه مفيش خالص مش هينفع الانتي كولينرجيك خلي بالك يا دكتور الانتي كولينرجيك ليه سايد افكت هام في كبار السن ريتنشن او بيورينكي خلاص؟ مهين؟ ويكتب عليها دي بروبليم لوحدة طب انت ما تخش على واحد كبير وبياخد انتيكولينيرجي وعنده ريتنشن هتعرف ازاي هتلاقي السوبرابيوبيك باونيس تيجي تقول تعمل بركاشن كده من عند الامبلايكاس وتنزل ايه ده؟ في سوبر بيوبيت ماس في ضولنس فرحوا بقى المسألة يار لما الرجل غشش العيال مش غششهم يعني قالوهم كذا وسبهم بقى فكان في سؤال لذيذ قوي بيقولهم ايه في الاخر وبعد ما تكتب العلاج هو طبعا طلب التريتمنت هتعالجه بايه فتحط مثلا انت كولينيرجيك فبعد ما تخلص قالك ايه طب واثناء علاج هذا المريض وانت بتتابعه هل تعتقد in the percussion of the lower abdomen is of importance yeah. يعني menar, när jag håller sig till ålder, så har jag en anticholinergic för att behålla urin, och det är en sån här, en sån här, en sån här, en sån här, en sån här, en sån här, en sån här, en sån här, en sån här, en sån här, في كمان سايد افكت اكتبوه يا ولاد تحت شوية مكتوب هل اكتب ديليريم اه ديليريم وده ما بص يا دكتور مرضى كبار السن الانتي كولينيرجيك تخليه ايه الكونشوس مش مظبوط ويخرف ويبقى اكسايتد ويشتم ويلبخ بقى في اللي حواليه قولك يا دكتور ده الدوة ده يا دكتور ما ساعة ما اخده هو حالته لا ده هو مش مظبوط هو ان ديليريم حاجة غريبة جدا في بقى لقطة هامة خيك معايا اخينا اللي عنده سكيزوفرينيا هيددوله ايه هيددوله ايه هيددوله انتي دوبامينارجيك اللي هو عنده ايه سكيزوفرينيا بياخد انتي دوبامينارجيك هالو بريدول كلوروبرومزين الحاجات دي فدي بتعمل ايه اولاد بلوك للدوبامين ريسيبتور فيوم الراجل يحتال له ايه باركنسونازم طب تديله ايه لو انا اديت له دوبامين اجونست دراج مش هشتغل ليه الدوبامين ريسبتور بلوك هيعمل ايه الدوبامين يبقى سكه الدوبامين باظت يبقى انا هشتغل على سكه الاسيتيل كولين وهتلاقي دي مكتوب عندك مكتوبه ولا لا اه فخلي بالك يبقى المريض اللي بياخد انتي دوبامينرجيك دراج اللي هو الكلودو الفينوثايدين والهالوبريدول والحاجات مين اللي بياخده الانتي سايكوتيك دراج المانيك والسكيزوفرينيك تديله ايه عشان تمنع باركنسونيزم تو بريفنت باركنسونيزم حط على البريسكربشن بتاعك انتيكولنرجيك كان ده بيجي في الام سي يو بقول مريض عنده سكيزوفرينيا انظر هادي بوريدول بقى ال وهو حاليا باركنسونيا ما هو الدراج اللي تديه عشان تقلل الحكاية ويحط لك اربع اصناف من ضمنها كلمة كلمه انتيكولينرجيك هاتروح معلم على انتيكولينرجيك خلي بالك ولذلك كل دكاتره السايكاتري بيكتبه الدواء ده مثلا الانتيسيكوتيك ومعاه الانتي كولينرجيك بس الاندوبا لا يستخدم دلوقتي لانه الـ الـ دوبة كان يقولولنا ايه ما بيعديش البلد بريم باريار تساكرين الهتة دية فراحوا عاملين ايه في الاوتونومك واحنا في ثالثة ايه بصفحة راح اليك تديله الـ دوبة مع كاربي دوبة تساكريني الكلام العبيد ده الـ دوبة مع كاربي دوبة فالـ الـ مع الكاربي دوبة الكاربي دوبة بقى بيخلي اطواق الفكرة يا ولادي لما أنا باخد ال دوبا بس ال دوبا خدناها في الفارما ال دوبا في البلا يبقى دوبامين دوبامين ما يعديش بل برين بارير لا يبقى الكربيدوبا هيخلي ال دوبا زي ما هو هيخلي ال دوبا زي ما هو فال دوبا يفضل ال دوبا في البلا ويستطيع ان هو تكروس بل برين بارير عادي واسمه في السوق سينيمت هو تلاقيه مكتوب 255 على 25 يعني القرص 250 اللي دوبا و 25 كربي دوبة بس فيه ناس ما بيقدرواش مش مهم المربع ده هنا وانتوا في فيه ده واسمه بيرجولين اللي هو ايه بص هتلاقيه في المربع ده كده في ده واسمه بيرجولين اللي هو عارفين انتوا عارفين الطايفة بتاعه البارلوديل والبارلوديل ده ايه يا اولاد دوبامين اجونيست ولا انتاجونست ها دوبامين اجونيست فالطائفه دي نفعت كبديل للسينميد بس النيو جينيريشن ده البرغوليد اللي هو فيه هنا تلاقي فيه ادويه كده مكتوبه مش كده اه وصنف واحد دي عبارة عن ايه هتلاقي في الاندوكراين بقى ان شاء الله اذا رحم الله اللي هي نيو آآ آآ شبه البروموكريبتين اللي هو البارلوديل مش لازم اهو يعني امان تدين ده اي كلام يعني اي كلام ملوش لازم اهو يعني مصر ريلاكسن بيتا بلوكر بس الامضرال هو شوف يا ابني صنفين بيستخدمه بص كلمة, كلمة ورب ضغطاها عشان ما اكتوخش في تريمورس وريجيديتي بس يا بابا انت كل المشكله لا الراجل كمان الحركة مش مظبوطه وعمال يقع ومش عارف يمشي زي الناس ادي له السينمات فل ستوب هو ده العلاج اي كلام ثاني ملوش لازم ومصر ريلاكسنت والكلام بتاع بقى طب في بقى حاجة مهمة جدا طب ما تيجي نعمله عمليه راحوا جايبين الفيتا اللي اللي بتموت دي الاجنه اللي بتموت ياخدوا الادريين الجلاند بتاعته ويزرعوها له في البرين عشان تطلع دوبامين كتير وبتاعه فيعني برضه تحس ان هو اوبشن مش حلو طالما ان انا انا اولا راجل سن كبير ولو انا يعني هترعش حبه مش هتكسف ولا هتزعل وانا كويس يعني اشترك معايا واخد دواء وانا مبسوط بالدواء وكنترول يفتحوا النفوخي بتاعي معلش يعني ولذلك هو حتى شكله ليه هو مثلا هقول له و امريكا واحنا بتاع قالوا لا يا عم ده ماذا اذكر يا بان انا مفسود كده انت عايز مني مش على اه افتر هتناغل ايه تحط فيها اه اه ادريانجليام بتاعت اه كمان لا يا عم سهف بس كده في بقى حتة كده اسمها ال الاندو اوف يعني بص يا دكتور تلاقي ايه يا دكتور بص خليك معايا طب اتقالكوا سؤال بقى اطفال اخبار الكورية احنا قلنا باركنسونيز الدوبامين قليل طب وكوريا دوبامين بيبقى ايه قليل ولا زايد بيزيد أه؟ بس بيزيد في الكودات نيوكيس يبقى خلي بالك بقى يبقى ايه رأيك في المريض اللي عنده باركنسونيز وانا عملت دينه في حاجات دوبامين اجونيزم راح الدوبامين في نفخه عيلي فبقى كوريك صح والله ما يجي الوناند اوف يعني بمعنى ايه انا باخد سينيم سينيميل ده في ايه دوبانين فانا بص عندي باركنسونيز فبص ليه بعمل كده بص بقى لوناند اوف انا بعمل كده اهو خدت العلاج بقى كويس فتلاقي الحركة ايه راحت العلاج مش قوي الحركة ترجع العلاج حلو الحركة تختفي العلاج زاد الحركة تبقى فوق det انت ايه i Korea, och det är inte بيشكل وبيغير عشان är يملش i Korea. I Korea بقى jag en لا och ايضا بس يا دكتور بروكسيمال jag har en lärorodia, ريزمك يعني بص en lärorodia, ريزمك كل تشبه och jag har en lärorodia, بيعمل ازاي har مثلا lärorodia, och jag har en مرة بكده فوق مرة يعمل كده مرة كده يعني كل مرة بحاجة شاء وبرضه هتزيد مع السترس وهتروح بالنوم بس هي ده معنى ان هو المريض زي ما هتو عارفين بيكمل الحركة يعني عشان حتة الاحراج لا اكتر ولا اقل يعني انا مثلا واقف مثلا كده ومعايا بقى ناس وانا مكسوب فانا جابت للحركة روح انا ايه اي حاجة فطبعا نجيبت بحاجات مفقوصة هو احنا عارفين نيجي بقى نشوف الكوزز راسة بقى هريدو فاميليال اللي هي على رأس القيمة هانتنجتون كوريا وفي واحدة بقى واللي عزو بالله هي الهانتنجتون دي وحشة جدا وفي واحدة جميلة وحلوة الروماتيك الروماتيك لذيذة وخلاص مش لازم بقى البالي الباثولوجي زيادة الدوبامين في الكوديت يا ولا إنما نقص الدوبامين في السبستنشان الجرام تعالي نشوف الحركة بتاعت الكورية عملت زيكين في البيكتر الحركة بقى احنا طبعا هتكلم على المين طيب روماتيك بص يا دكتور قال لكم في الاصفال ايه never ever الكورية تتقابل مع other features Or, ليه لان الكورية حاجة بتحصل دي ليه ده قوي. اوي اوي, أوي. انه ممكن تقابل اي حاجة بس ليمكن تتقابل مع الارث كلام كده يعني ولا مع الاي السقر العالي يعني بعد ما المرض يفوت عليه اتبيع تظهر الكورية ومش عارفين ليه. نمسك الكورية مفتن وطفناها اللي هي ايه الحركة proximal اكتر سيمي آآ آآ من الديستل semi-periposal بتبقى disrythmic زي ما انت عايز الحركة بتيجي فين بقى تيجي في الشولدر ثلاث حياتك shoulder, neck, face الحركة اللي في الشولدر با يفضل العين يفضل يعمل كده ويعمل كده وردق با يفضل يعمل كده ويعمل كده حاجات زي كده طب والفيف يحصلوا هي في كلمة اسمها جريماص. مكتوبة ولا لا غريماسنج <تصفيق> جات لي هنا اهو تحت اهو شايفينها غريماس <تصفيق> دي الكوريت موفمنت غريماسنج اللي هي ابتسامة الايه يطلق عليها ابتسامة سخرية او اسمها انتعاض انتعاض او منتعب طبعا ده لفظ معروف منتعب يعني شكله يعني ايه مش مبسوط اللي هو عارف المنظر ازاي ما احنا قلناها مرة قبل كده زي لما واحد يقول نكتة بايخه فانت تبقى ايه ظريف قوي <تصفيق> عايز المنظر ده يبقى انا كده ايه منطقع في ناس على فكرة تعمل كده يا شباب بص كل شويه وسن كل شويه في ناس كده على فكرة وفي ناس هو بيبقى بقى ايه بيبقى دي تيكس عنده تيك يعني هو حركة اتعود ان هو يعمل كده كل شوية في ناس كده تلاقيه كل شوية يتبين يعمل كده ترجع ده كوريك ولا يقولك لا هو كده نمسا معي دي بيكس عندي قصة تانية اه فالجريماصم دي مشهورة قوي تحس انه مريض بيبتسم بقارف كده <تصفيق> عارف ازاي بالظبط يعني هي بتبقى كده برضه في فاين مشهورة قوي فالطان قوله طلع لسانك بره تلاقي الطنج عمال يلعب يلعب ب... فالمريض ما يقدرش يسيطر على لسانه قوله لا، طلع لسانك بره مش عارف الطنج عمال يخشه ويطلع ويلف ويجي حاجة رهيبة فانا اقوله ايه طلع لسانك بره وخلي لسانك بره فيضطر يروح دايز باسنانه على الطنج تكيب الطنج بروترودد حاجات غريبة قوي برضو بيبقى فيهم منظر كما تيجوا تقول لها ايه فريدي إيديك كده هو بص يحصل في ريسك وهيبر اكسينشن في الميتا كاربو فرينش قولك المنظر ده اسمه سكافويد هاند أو سكافويد أبيرانس كلها حاجات يعني برضو من الحاجات الهامة الإيموشنال إنستابلتي لا يا مرة تصوت مرة تعيط مرة تضحك مش عارفين ليه وطبعا كلمة دانسينج جيت يعني المريض من كتر ما هو عنده هايپوتونيا فتشعر ان هو كده طول ما هو ماشي ايديه ايديه عماله جسمه رخو حتى دي بتبان هنشوفها مع النيجيرك ما تيجي تروح انت عامل النيجيرك تك وتلاقي ايه ركبين دولر يفضل يعمل كده ده هايپوتونيا سبب لك انت احلامات يعني من الكوريا كلينيكال فارييشن الكلينيكال فارييشن زي مين اللي هي في الكلاسيك كوريا في حاجة اسمها خلي بالكوا دي كلينيكال فارييشن أوفروماتي كوريا كوريا غريفيس من شدة الحركة اللا إرادية المريض مش عارف ينام كوريا موليس الرقوة سيفير هاي بوتوني موليس يعني هاي بوتونيك. مانيكال كوريا سايكولوجيكال ديستربنس تضيعه كان مريض عنده اكسايتمنت وعمال يصوت حاجات غريبة كده وفي الكوريا احنا قلنا ايه مانيكال كوريا مش كده ماني قلنا المانيكال اه مانيكال كوريا الكوريه جرابيدارام اللي هي هم كانوا زمان بيسقوا الحمل طلعت ايه روماتيك كوريا بس بانت اثناء الحمل زي واحدة عندها روماتيك هارت ديزيز بان وهي حامل يعني ما ما فيش حاجة اسمات كوريا جرى دي دارم يعني وتطلع ريليتل للبريجنز بصوا بأولاد الروماتيك كوريا اكتب فوق من عند العنوان سيلفليمتينج ديزيز يعني ما تخافش يا دكتور ده مرض هيروح بأمر الله تعالى شاء الله هيروح فما تخافش يعني دي بس اللي هي النقطة إنما طب يروح في خلال قد ايه ياخد له بتاع الست وشهر ويمكن يزيد يقعد كتير قد ممكن يقعد سنة ياك بس يروح بعد السنة إياك. طب هو الاعيانة عملا تعمل كده بقى وحركاته ومش واجع جناه طب انا قديها ايه بقى هو في زيادة في الدوبامين قديها أنتي الهالوبرودول او اللي هو اسمه يعني في السوق صافينيز eller hur är det med guld? Det är musafinism. Det är Han tänkte på Korea, jag vill säga det här, han tänkte på Korea. Han tänkte på Korea. Han tänkte på Korea. Han tänkte på Korea. Han tänkte på Korea. Han tänkte الفينيل اكتر ويجي في السن الصغير يجيلهم في سن الثلاثينات كده مش عشرينات تلاتينات بس كده فطبعا تبدأ بكوريا فانت تقول دي كوريا جرافي يعني ولا كوريا روماتيك ولا حاجة بسيطة ان شاء الله تلاقي الحاجة بعد فترة كده على بتلك جنان يبقى هي هانتنجتون كوريا وعادة بتموت بعد كده من ديمانشيا خش المستشفى امراض العقلية وحطة بك في العلاج هي كلها علاج برضو هالفردون وكلام من هذا القبيل ما هو زي ما انا لك ودايما انا اقولها تذكر هذا هو انا طبعا ما اقدرش افتكر الاسم بس هو كان فيلم قديم اجنبي يمكن اتمثل يقول من 20 سنة بس مش رك كميل وما ومعرفش كان مهم يعني هو عنوان الفيلم القصة بتدور حول الهانتينجو فونديزيز يعني هما ايه ساعات افلام كده فيها العلم داخل فوق جاء يعني واحد بقى عايز يعني خطب البنت ديت وبيحبها وهيجاوزها خلاص و... وبيجاهزوا بقى وحاجات زي كده وبيجيبوا الحاجة وسعداء جدا جدا جدا وطبعا هي بقى مدارية عليه سر رهيب في الاسرة طب مدارية ايه ست الكل في الاخر بقى اعترفت له ان احنا عندنا في العيلة وانا والدتي جلها وماتت منه واختي الكبيرة حاليا موجودة في مستشفى امراض عقلية فيطرى فطبعا ايه بقى رد فعل البطل البطل طبعا, يا طبعا. يا برضو لك يا فاكيك يع برضو دك الجالي نص جدعانة يعني بص هست بكل هنشيل هنشيل نيفروتك هنشيل دابل مايترال ما قلناش حاجة اشيل لكن تيكوز لا لا بقى يعني واللي ايه رايك يعني زولال... قلنا في جلال وسكيبنا قلنا هيدي كورتيزون ونشيل اه ماشي بالظبط كده انما لا دي هيبقى جنان هذا الموضوع فيه جنان اه عينيه عنده اوتوسومال دومينانت هيجي في سوريا الجميلة تلاقي العيلة كلها مجانين لا يا عم يبقى ليه دي ما تتجوز ما تتجوزش ايه تجوز ازاي طيب طب بس حرام حرام عليك انت طب هيني تاني بقى يبقى انت تذاكر الباركنسونيزم والايه والكوريا هنا الباقي بقى فكرة مجرد فكر هيميباليزم ايه الهيميباليزم واحد تلاقي دراعه اتحرك صبل لي فايله انتمو بص المنظر ده كده تلاقي الراجل قاعد كده وهو مروح بعيد وراح ضاوع عامل كده اهو مروح عامل كده, كده. صابر بدون اي مناسبة وطبعا الحركة دي في ناس بقى بتمثلها ما انا ممكن امثل الحركة دي عارف اللي هو الحركه اللي هي الجماعة بقى اللي بيقعدوا عند اللي يقعد عند السيده وعنده حسين ويقعدوا بقى يقعدوا مش عارف يعملك فايد هو بتاع الشيخ ومش عارف قاعدين كده قعدوا يشحاتوا يعني عارفين الناس دي كده ليه مثلا مره ايه وبالظبط كده وبالظبط طبيعي كده بص ايه وحمل كده فتح انت الحركة دي هي الهيدي باليزمس تبع عارفها. بس وعلم على صد سلامة نيوكلس في حركة اسمها اسيتوزيز بص يا دكتور اسيتوزيز عامل ازاي اهي بص اكتب جنبها كده حركة سعبانية حركة سعبانية مخيفة بتبقى باليد بالايدين بص لي بص الحركه عامل ازاي بص بص نيكلاي موفمنت بقى امبست ديستال اكتر بالبروكسال فانت بص فتلاقي المريض بص قاعد بقى جنبه كده بص جنبه قوي انت مشوخ مريض دي اسمها اسيتوزس مش دايما يقولك ده دا عنده كوريو اسيتوزس ما سمعتش اللفظ ده الكوريا فين فوق والأستوز هنا دفتل فتليه بص المريض بص ايه دي أستوز بص وتليه بص في كوريا مش في ناس بتعمل كده دي كوريا وفيه ناس بيمثل دي قصه تانية بقى نيك لايك موفمينت ديستونيا ديستونيا دي بقى بص يا دخل ازاي تلاقي له المريض بص دراعه ده كله مرة واحدة بص يروح لافل كده وتلاقي بص الراجل للك ايه يروح اراع بالصوت بص يصوت ايه ده فيه ايه انا مش حافك يعني كي حد بيلود راعه كده هو. او او موقع بص الترانك نفسي روح جاي يلافف كده او اي يا اي اي مش قادس يحاولي ده يكون في حد ايه بيمسكوا بيلفوا لا ده مرض مبيستون يعني خريج بس معايا ساعات بتيجي بص فين في العين بس عين وكده ساعات تيجي هنا بوقه اورو مانديبله اعني فيه في منظر كده فيلم تحس هو داد دستونيا بالظبط في فيلم اسمه 30 يوم في السجن من افلام زمان. عقبين محمد رضا التخلين ده الرجل اللي بدأ حاج ده بتاع حرمان كان لازلين يقولك ده ماجنه بتاع عرفين حاجات ده كان هو في المجانين في معاين آه... جمل المساجين حطوله مشابه وكله بقى ايه عارف الم... هو داد دستونيا بالظبط حاجة منظر كان بالظبط هو الغلباك يحبوا قوي يسالوا في الدستوريه دي وساعات بتيجي بقى بص فينا يا دكتور تيجي هنا في الايه في الاستيرن مقطايف كده هو في الرقبه كده هو الكلام المريض ايه اي اي ايه ده هاي هاي هاي, هاي. كده اهو طب انت في ايه هقول لك بقى قصه مهمة جدا عارف ايه اشهر دواء في السوق عايزكو تعرفوا القاعدة دي لحسن دي مصيبة السوق لو انت مش عارف اشهر دواء في السوق الناس بتعمله أبيوز ويعمل أكيوت اكترا براميدال مانفستيشن عارف مين؟ البرين برين رابع عليك اللي هو الميتة عارفينه؟ برين برين سوق عشان كده بص نفسيتين تنسى الدواء ده وخريك مع الموتين ايامه ردون مين ده اللي بيستعمل برين برين كتير الميل ولا الفيميل الفيميل طبعا ليه عشان الفيميل بيستعملوا ناني اكترويدا الانتي انفراماتوري اكتر للمفاصل للصداع لالام المنسز والحاجات فتلاقي البنت من دول بازاي بلا ما تفهمش دكتور وها مش ده ما تفهمش ايه فكل يجي جيلة غنمان نفس كده تابعة ايه هي هي كيفت ايه كتفلام وزفت الطين كتوفان والقرب والبنت بتاخد الحاجات ده عشان ايه يقولك يعني في ناس يطلقوا لك ده ده شريط الملبس اللي في جيبي اللي في شنطتي افطر واشطف فنجان القهوة روح واخده الكتفلام يضبطني كده على وقت ويا مش فاهمه واجيلة كورونا كرينا تسيلها في القاسة سيدنا بقى بالكلامة ده انت هتغسلي يا حلوة بعد كده خلي بالك تلاقي البنت جاله شوية نوزية شوية نزعه خفيفة كده هي ما تعرفش دي من ايه فاتعدي على الصيدلي نفسي يا دكتور انا عندي بس كمان نفس حاجة زي او كده اتفضل يا ستي برين برين تروح واخده اورس ايه ده الاحساس راح تعبت ايه تبالبع ويدي قصته بعد تروح جالك بقى ايه بقى مره مرة تعمل لك كده وتبقى عروسه زي الفل كده الست فيه ايه طبعا انت هتخاف كده حصل موقف يا ابن ابن الجارة ده وبتاع ففي يوم بقى انا ليه بقى الكلام ده في يوم من الايام ودي كانت قصة فعلا لازيذة لان انا شفتها بعيني مرتين بالصدفة فانا فقستها انا بسرعة صراحة برضا في واحد راجل قريبنا، الراجل ده قربنا من بعيد كده شوية ثم انتو تخرجت بنت غلبانة وطيبة ما تعرفش اي حاجة في الدنيا لان هات ذاكر وتروح البيت ما تعافش حاجه خالص فالمهمه هي البنت بقى, بقى خلاص اتخرجت وخلصت فرح جه لها عريس يعني حد من الجيران بيشوفها طالعه كده فرح متقدم لها فالبيت البيت زي ما تقول ايه العريس ده, ده يعني هي زي ما تقول ايه هي مش مستوعبه الكلام ده يعني هي حاسه انها صغيره ايه الكلام ده فالبيت بقى بقت ستريس يا حبيبتي انتك بيرتي خلاص وده العليز بقى لازم بقى تتجاوز عشان تغوري في ده من البيت اعرف فينا من على الابوكي بصراحة فالمهم يعني ما علينا ده والاب بيبقى جواكي ده عايز يخرط بقى غوري بقى من عندي بقى المهم اه بس يعني بيبقى فالمهم فالبنت خاص صرا ما تشايفين كده خلاص فهي البيت زي ما تقول بقى مقلقة فهي كانت من نوع برضه اللي هي بتاخد دايما نانسترويد ده فبقى الستريس مع هدك مش هارفينه بقى تعملت بالبع منزل. فنزلت جابت البريم بريم فدت بالبع فيه بقى عمالة بالبع فيه بقى لها اسبوعين خلاص ولحد ما الوادي اتفقوا خلاص ما هو جاي مع عمه وابوه يوم كذا بالليل بص الحياة ربنا يوميها الصبح واللي قبلها دي مش متذكر المهم قبلها على طول ليه تابوها بقى ابوها عارفة حانها دكتور حان بنت ايمان تقولوا مالها في ايه خير انا مش عارف مرة واحدة لقيت البيت كده عمالها كده لقى بيتها تتعوج وبعدين لسانها بقى طلع بره بص ساعات الموفني تيجي في في اللسان لسانه بقى عمالي يتحرك وتقولك الحقوني اللساني بيتحرك لوحده وفي حاجات اكترا برامي ده دي حالة نفسية لا استنى مش حالة نفسية فين وفين بقى بس احنا عبناش فين كذا ساعة لحد ما اكتشفنا ان البيت عمالها تاخد برين برين اكل اوضنها جايبها شريط ومعها الشريط التاني وعمالها اخدت بريان هاريس وإخباس ده ده الاكسترا اللي احنا شفناه انزلي بسرعة على بقى تعالجها ازاي دكتور بسرعة اقول لها بقى طريق الناس شوب شب قهوة شربها كبات قهوة خلاص وديها بقى حاجة من حاجات الانتيكولينارجي ترون هاتو كوجينتين يديها قرص دلوقتي في قرص كده على المغربيه ودي فنجان بتاعه قهوه كبيرة جدا مفيش بص يا دكتور ساعتين ثلاثة كده الموضوع راح هي بقى لو لو ما تعرفش القصة دي هتفضل في بال بع البريمبران الدنيا هتبوظ هتقعد كذا وهتعمل رعب للعيله كلها لو انت مش واخد بالك من هذا كفاكر الفيميل البريمبران فيري كومون والتعب ده التعب يجي ايه بص والجنة. كمان بالي فترة بقى دكتور لما لقى كمان النفس ذات بيتعدى على الأجزاخانة أخذوا حقاً في العضب يا لهوي يا, يا لهوي يعني او الله يا ربي حاجة يا راجل اتجوزت الحمد لله بيتكس الحاجة بدحك يعني الكوجينتين دا على فكرة ده مش مخدرات هو دواء بيطلق عليه في السوق صراصير اللي هما بيردوه بيعمل نوع كده من الهلوات كده كده هزا كليه هلوة طبعا تسمعهم السرسير نقوها <تصفيق> معروفة موجود لحاجاتها بانتخدوها في السايكات ده addiction اما ليه دي الدستونية دي بقى زي ما قلنا فوكل اللي هي تيجي في الايليد في الماندبل في الفيث هيمي فيشيال ايه torticollis هنا في ساعات يحصل في الافر limb lower limb ايه احسن علاج للدستونيا العضلة بص بقى البنت ايه بقى هنفترض ان البنت دي بقى ماسكه في العضلة دي فرايبتها عامله كده اه, <أه> طول النهار عامله كده طب وبعدين تروح حقنين بوتولينيوم توكسين جوه العضلة خلي بالك كده اهو فده بيعمل ايه نيورو ماسكولر بلوك للعضل فتبقى ريلاكسد طبعا ده في البوتيلونيوم طبعا دي استعمالات ايه دلوقتي في التجميل يعني تلاقي تجعيد الوش ايه الحل ان العضلات اللي تحت الجلد تبقى ريلاكسد يوم الجلد يتفرد فقاوضي يحقنوا لهم ايه بوتيلونيوم توكسين هنا وهنا وهنا فتلاقي الست كده والشاهة كده تفرد شوي بس بيبقى منظرهم واليعزوا بالليزة الدفت اه طبعا بالضبط بيبقى. اه اه اه اه الدستونيا اخر حاجة في بقى مش مهم بتاع دي يعني هي نفس الفكرة انا اقولتها لك في صورة البنت دي وعلى فكرة أقول لك على معلومة بس ما تتحكش كل ما اقولها العائلة تقريبها هارت الزمان بقى انت عاكب بيعملوا ايه وبتوقع السايكاتري بيعملوا حد تات اقول لك احسن ساعة بيجي لنا حالات بنت قلب اللي هي وبيبوا عايزين يخسفوا اه كانوا يديوا الكوجينتين والحاجات دي وبتاعه والقهوة عارف القهوة بيدوها لازاي عايزينها تبقى بصوربت بسرعة انما يعملوا الحق نشراجية بالقهوة قهوة ريتينشن انما مش بساعة بقى انت بقى بس يبقى بون يتقيلوا عن ريحة <تصفيق> اه والله طب اقول لك على سر ثالث في عيال بالسرعة تعملوها اللي حسن بتعمل اريزم فيه عيال بيجيبوا البون علبة البون ويحطها سابلينجول مهارك اسود هيجيلك فينتريك للفايبريليشن على ايه عشان يظهر اللي عمليها ضربت معاه باي روح جاب البون وحط حتنسانه مش حرام عليك يا رب اه فكل دي حاجات بتصلح بسرعه الاكسترا فامر انا مش عارف ليه بصراحه طيب في بقى حاجة اسمها تريمورز يعني ايه تريمورز تريمورز يعني ريزن موفمنت راوند فيكسد بوينت كلام بقى كله وانواع ال التريمورزو بتاع كله, كله كلام عادي بقى فاضل كلمه تكس تكس دي على فكرة مهمة يا اولاد تكس ليه اسمها لجمه اللي هي لجمه الانسان اللجمه يعني ايه لازمة؟ لازمة دي كلمة عربي لازمة يعني هي generated habit. هي movement. بتبقى عادة بالنسبة لي ولو انا ما عملتهاش اتعب فانا بتعود ان انا اعملها هي دي التكس اللي هي زي ما انا قلت لكم التكس المشهورة قوي لا اكتر تكس تيجي في الشولدار اللي هو تلاقي واحد ايه يبدو يفضل يعمل فيه. ورقته يعمل كده بس في واحد ليه دايما كتفه يبقى يعمل كده بيعمل كده في ناس صح ولا لا كذب ازاي وراقب وطبعا كان في الفيلم اللي هو دايما نقوله ده اللي هو بتاع الفيلم العار ده بتاع نور الشريف ده تفتكر ان هو كان عامل نفسه بان هو واد حرامي وبتاع كل ما يتضايق بتبتدي بقى يعملها كده راقب وتوهو صح يعني هي معناها ايه ان هو لما يتضايق التكس تزيد وفي برضو تكس تلاقي ناس طول ما هوا عمالي حرك في رجل ازا في مزاجر صح والله تلاقي ايه وتلاقي التغبز عملت في هاتف الجنة دي تكس كلها في واحد راجل برضو لازم احكي عنه لان شوفته بعيني ما اقدرش ان انا ما, ما قولوه بص الراجل بص هو لابس خاتم هنا في صباح الصغير الله ارحمه بك يا راجل انا احنا نعرفه وكا راجل كبير في السن لابس خاتم الخاتم الكبير قوي كان يجي يتكلم ما يتكلمش إلا كده وبعدين نروحنا في المكان الفلاني وحصل مش عارف عارفه بص كده على طول شغال كده بيديك لو, لو ما عملش كان معرفش يتكلم فجينا مرة نروح له البيت فراجل نعم مع السرير مريح يعني كان قعبان حاجة زي كده فلسه بيتكلم فلا الخاتم ايه مش موجود راح بنادي على بنته يا فلانة يا فلانة الخاتم هناك في الحمام زر نسيته هاتيه فضل السجن حصل ايه بقى اقول لك انا ودي حاجه غريبه قوي بقول لك هو عمك فلان ده ما يتكلمش لازم يعمل كده لو خدت شغل زي في واحد برضه بيديش برضه يجي يخش يقول لك ايه بص اه بص اه هو بيروح عشان يعني بيخبط على زميله زميله اسمه احمد فبص بقى هي مامته بتحكي تقول لك ايه هو يخبط على الباب افتح له الباب يلاقي ايه احمد ممكن يعني, يعني انا مش حاجه احمد ايه دي جدا كده يعني جنته يعني يعني جنته تحط اه موافق شراكين ان هو يقعد يحرك في كتف مش راجل طب بص لك ايه كيوت تايب يعني ايه ستريوتايب بص حربك نمطية متكررة لا تتغير يعني بوصت انت إيه أنت عارف أنت تبى أنت مثلا واحد قريبك مثلا عمك ولا له خالك ليه على طولها بتكلم يفضل يعمل كده تغيب انت ثلاثين سنة تروح السعودية تشتغل ترجع كده برضو كده هي ما بتتغير قلها إذا طبع ما بيخرجش هي دي تكس بس عبده تخش دي differences diagnosis دي نقطة دي نقطة إيه اكسترا بريميدال هي انفولانتري موفمنت بس هي لا تعتبر اكسترا بريميدال طبعا المايكلوناس مهم لو هو عارفين ايه المايكلوناس جبنا سيرته في اليورين لو اللي هو تلاقي المريض يعمل ازاي يقعد يعمل كده كده كده بيفضل ايه اه حتت معينة في جسمه بتتنفض في هو ده اللي اللي بيسموه الايه المايو تونيا اديكم بقى حته جنرال صغيره bara i snöen för att vi det. är att